الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلهان الدين إما بعد أيها الإخوة المصنعون فهذه الحلقة الخامسة والسبعون من حلقات من أحكام القرآن نبدأها بإيكار ثوائد من الآتي السابقة في الحلقة وهي قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فيستفاد من هذه الآية الكريمة بيان جزاء المؤمنين الذين عملوا صالحا وهو أنهم مخلدون في الجنة وفيها ومن فوائدها أنه لا يسمو تقول جنة إلا بهذه الأمرين الإيمان والعمل فالإيمان وحده لا يكفي والعمل وحده لا يكفي لا بد من إيمان وعمل ولهذا ينضي أن نركز في خطابنا في الوعد والدعوة إلى الله على الأمرين جميعا على الإيمان الذي هو أساس العقيدة وعلى العمل الصالح الذي به تتم هذه العقيدة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا وهو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسفنا في تفسيرنا لهذه الآية ومن فائد هذه الآية الكريمة قطلام العمل الذي فيه الشرك لأن الله اشترط لتأثير العمل واستحفاق الجزائي عليه أن يكون عملا صالحا ومن فائد هذه الآيات الكريمة أن أهل جنة مخلدون فيها وتخليدهم أبدي كما دلت على ذلك آيات كثيرة وأجمع عليه سلف الأمة ثم قال الله تعالى واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين حسنا وياء القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتاوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معدلون تو الى اخذنا ميثاق فالضمير في قوله اخذنا راجع الى الله عز وجل وجاء بهذه الصيرة تعظيم لله لأنه سبحانه وتعالى يؤبر عن نفسه أحيانا بصيرة الجمع وأحيانا بصيرة الإفراد فالتعبير بصيرة الإفراد ظاهر معلوم لأن الله تعالى واحد والتعبير بصيرة الجمع للدلالة على العظمة وذلك لأن غمير الجمع تارث مراد به الجمع الذي هو العدد وتعرف المراد به التعظيم كما في هذه الآية وَإِذَا خَلْمَيْ مِتَاقَ بَنِ إِسْرَائِيلِ والمتاق هو العهد وسمي المتاقا لأنه توثق بين المتعاهدين وبني إسرائيل هم بني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وهم أبناء عم للعرب لأن العرب من بولية إسماعيل وبني إسرائيل من ذرية إسحاق وإسماعي الأسحاق أخوان أبوهما إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هذا المتاق هو أن لا يعبد إلا الله لا يعبد ملكا ولا رسولا ولا حجرا ولا شجرا ولا غير ذلك من الناس والله عز وجل والثاني أن يحسن إلى والجئ بالبر إليهما وعدم العقوق والثالث أن يحسن إلى دو القربة بالصلة وعدم القطيعة والرابع أن يحسن إلى الأكامة وهم الذين ماتت آباؤهم قبل أن يبلغوا ويشمل الذكور والإناث من النتام والخامس الإحسان إلى المساكين وهم الفقراء المعدمون واسنوا بذلك لأن الفقر أسكنهم وأذنهم فإن الفقر يوجب سكون الإنسان وذله لسأل الله أن منا بفضله عن خلقه والأمن السادس أن نقول لناس حسنا وهذا يشمل في مبعنه من الناس ويشمل ما يدعون الناس إليه من ما يكون شريعة بحيث لا يقول الناس إلا ما هو حسن ولا يكون المدعو إليه حسن إلا إذا كان موافقا لشريعة الله والسابع إقامة الصلاة أداؤها على الوجه الذي أمر الله به والثامن إيطاء الزكاة أي إعطاء ما يجب إعطاؤه من المال إلى أهله ولكن هم هؤلاء الذين وخذ عليهم النساء حلقا من ذلك يقول الله عز وجل ثم توليتم إلا قيدا منكم والخطاء في قومه توليتم لبني إسرائيل الموتودين في عهد رسول صلى الله عليه وسلم إلا قليلا منه فإنهم قاموا بهذا العهد وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام والنجاشي عبد الله من سلام من الجهور والنجاشي, والنجاشي من النصارى فهؤلاء فهذان هو أمثالهما ممن لم يتولوا بل قاموا بالعهد والنثاق على ما عهدوا عليه وواثقوا عليه ثم قال وأنتم معرضون أي أنهم تولوا وهم معذرون ليس في فيهم شيء من الإقبال على ما جاء به أو على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية فوائد وأحكام منها بيان رتو بني إسرائيل وأنهم مع العهود والمواثيق لا يفين ومنها من فوائد هذه الآية التحذير مما وقع فيه هؤلاء من مخالفة النتاق وعدم الوفاء به لأن الله تعالى إذا ذكر أخبار من سبق فإنه لا يذكرها على سبيل التلحي بها والنظر المجرد ولكنه يذكرها عز وجل من أجل أن نعتبر بها وأن نأخذ منها عبرة كما قال الله تعالى لقد كان في قصص عبرة لأولى الباب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن إبداء هذه الإخلاص في جميع الأمم لقوله لا تعبدون إلا الله وهذه الدعوة جاء بها كل الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عن عبد الله ونبي الطاووت وكما قال تعالى وما أسلمي قبلك من الرسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى الوالدين والإحسان يكون بالقول ويكون بالفعل فالإحسان بالقول معناه أن يلين أن نرين الإنسان لهما قوله وأن يكون قولا كريما طيبا سمحا والإحسان بالفعل يكون ببغل المال وبخدمة البدن وغير ذلك مما يكون إحسانا. الآية مطلقة وبالوالدين وبالوالدين إحسانا. واليوم علم أن أحق الوالدين بالصحبة هي الأم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حين سئل من أحق الناس بصحبتي قال أمك. قالت من من؟ قال أمك. قالت من من؟ قال أمك. قالت من من؟, قال قالت, من, من, قالت, من قالت من أبوه. ولكن هذا لا يعني أن لا نعطي الأب حقه بل هو حق وللأم حق لكن لما كانت الأم أنثى والغالب عليها الضعف وأنها تحتاج إلى لين من أكثر صارت أحق الناس بصحبة الولد واسعة إن شاء الله في حلقة القادمة ديان لقية الفوائد من هذه الآية الكريمة نسأل الله أن نرزقنا الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتوفان على الإيمان أنه جواب كريم والحمد لله رب العالمين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى